Da da خلي وسط القلب ولا ولا, قلبو حانينا. قلبو حانينا ولا الموزع الوحيد لهذا العمل عبد العطواني وسلام العطواني <تصفيق> يا قلبي يا la la la mama. بيك تنسى الهموم بيك تنسى الهموم بيك يحكي بي بكرتا ليك تنسى ما شايفنه ما شايفنه يا ظالم الفرقات ما شايفنه بيك بتدينا والله والله بيك بتدينا والله بيك بتدينا والله بيك بيك بتدينا alikaadha alina تروح عذبنا هجنا صدقني المحظوظ صدقني جذره لما ناديك على عيني لما ناديك تسودن الشمات لما ناديك هيك كنتي مني والله ليه كنتي مني انا اللي كنتني انا والله انك كنت الهندسه الصوتية سيف المنشداوي الكلمات للشاعر الحسيني مصطفى العبودي اداء المنشد الحسيني مرتضى العبودي الحان وتوزيع سيف المنشداوي الموزع الوحيد لهذا العمل عبد العطواني وسلام العطواني